Fifty so languages. Ordunda tezra. Arbaatun wathmanun. Arba wathmanun. Par el fudikos chronos Al madi arba. Al madi arba διάβασα. Λαύταρα τον Τού. Διάβασα όλο το μυθιστόρημα. Λαύταρα το μυθιστόρημα. Λαύταρα το μυθιστόρημα. Λαύταρα لقد فهمت للتو لقد فهمت قد علمت التكيمنو لقد فهمت كل النص لقد فهمت كل النص ابانتو يجيب يجيب ابانديسا لقد اجبت للتو لقد اجبت απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Λαγαν ατζαμπτου αλα kull ας'ιλα. Το ξέρω. Το ήξερα. Ενα α'λαμο हाθα. Λαγαν αλαμτου हाθα လιττο. Ενα α'λαμ हाθα. Λαγαν αλαμτου Το Το έγραψα. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا. تعكو. تعكشة. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. توفير. توفير. انا احضر هذا لقد احضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا توفيرنو تويفيرا انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا تواغورازو تواغوراسا أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا. تبريمانو. <تصفيق> تبريمنا. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا. تو. تاكسيجسا. انا اشرح هذا لقد شرحت هذا للتو انا اشرح هذا لقد شرحت هذا توغنوريزو توغنوريزا انا اعرف هذا لقد عرفت هذا للتو انا اعرف هذا لقد عرفت هذا